لا يسمعون إلى الملأ لعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهموا أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوَا يَتَّ يَسْتَصْحِرُونَ وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ إِذَا مِثْنَاهُ وَكُلٌّ تُغَابَ وَعِظَامٌ لَنَالَ مَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَ لَوَالُونَ قُلْ نَعَمْ أَن تُمْ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 وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تماثرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تاتون لعن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين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 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلياتنا لشاعر مجنون فالجاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب لليم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 لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قليل يقول أينك لمن المصدقين أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا مِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَا لَنْتُمْ مُطْطَلِعُونَ فَاتْطَلْعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ جَحِيمٍ قَالَتَ اللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِي وَلَوْ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ اسْمَا نَحْنُ بِمَيْتٍ إِلَّا مَوْتَتَكُمْ وَلَا مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ مِمَّ اسْلِهَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا لَنَا مِنْ شَجَرَةِ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّ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 على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر لولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين سانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين تسجيلات الإيمان وهران ولقد نادانا نوح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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَيْفَ كَنَالِهَا تَدْونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظَرَةٌ فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ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 إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِن لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا النَّاخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَقَى إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَظِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُرُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبَتَ فِي بَطْنِهِ إلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ شَقِيمٌ وأمتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف نويزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهموا ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم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 تَتَوَلَّعُ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نُزِلَ بِسَاعَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّعُ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى المرسلين